ظهر نواة التمر وربنا جل جلاله قد ذكر النقير والفتيل والقطمير، إشارة إلى الصغر وهذا من التمثيل الحسن وتخيل أن كثيرا من طعام الناس في ذاك الزمان هو التمر فربنا جل جلاله يضرب الأمثال للناس ما تيسر عندهم ان يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما بل يحسدون محمد صلى الله عليه وسلم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 وهذه الآية الكريمة تبين لنا شماعة اسم الحسد لأن الحاسد يعترض على حكم الله تعالى وعلى قضاء الله تعالى في خلقه لأنه لم يرضى ما وهبه الله تعالى لعباده وربنا جل جلاله قد أعطى إبراهيم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 وهذا موقفهم مما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والنار هي العذاب المكافئ لمن كفر منهم إذا ربنا جل جلاله قد جعل عذابا لمن خالف أمره ولذا واجب الداعية النثارة والبشارة إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما من أهل الكتاب من آمن بما أنزل الله على إبراهيم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 إن الله كان عزيزا لا يغالبه شيء حكيما فيما يدبره ويقضي به فربنا جل جلاله قد أعد لعباده الصالحين جنة فيها من النعيم المقيم والخير الكثير الذي فوق ما يتطوره البشر وقد أعد لأعدائه من أهل النار العذاب الأليم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا ربنا عظم هذه النار وقال في وصف عذابها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وتأمل لما يحترق الإنسان في هذه الدنيا كيف أن الحرق سبب للوفاة أما يوم القيامة فتبدل الجلود وربنا علّ قال ليذوق لي العذاب إن الله كان عزيزا حكيما فمن عزته وحكمته أنه يعاقب أعداءه في نار جهنم ولما ذكر ربنا حال المعدلين ذكر حال المنعمين فالقرآن مثاني. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ضليلا والذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا الطاعات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 ويأمركم إذا قضيتم بين الناس أن تقصدوا ولا تميلوا ولا تجوروا في الحكم إن الله نعم ما يذكركم به ويرشدكم إليه في كل أحوالكم إن الله كان سميعا لأقوالكم بصيرا لأفعالكم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 يا ايها الذين امنوا بالله واتبعوا رسوله اطيعوا الله واطيعوا رسوله بامتثال ما امر واجتناب ما نهى واطيعوا لا اموركم ما لم يامروا بمعصيه فان اختلفتم في شيء فارجعوا فيه الى كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم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 من أعظم أسباب كفر أهل الكتاب حسدهم المؤمنين على ما أنعم الله به عليهم من النبوة والتمكين في الأرض أقول وتم تملح. فإن حسد أهل الكتاب للمؤمنين بلالة على علمهم بصحة رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم لأنهم ما حسد المؤمنين إلا لأنهم حسدوهم على الكتاب والسنة والنبوة الأمر بمكارم الأخلاق من المحافظة على الأمانات والحكم بالعدل إذا ربنا جل جلاله يأمر بمكارم الأخلاق ومن ذلك المحافظة على الأمانات وكذلك يحكم الإنسان بالعدل وجو طاعت بلاة الأمر ما لم يأمر بمعصية والرجوع عند التنازع إلى حكم الله ورسوله تحقيقا لمعنى الإيمان أسأل الله أن يرحمنا وإياكم وأن يرحم أمة الإسلام أجمعين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته